طلقتن أن يبدله أجواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات طالتات تائبات عابدات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 وضرب الله مثلا للذين امنوا رات في جزعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون يومه وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفقنا فيه من روحنا ثَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَتَوَكَّلَتْ عَلَيْهِ وَكَانَتْ مِنَ